عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن خطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه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 Od Omera ibn al-Hattaba radiallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik salallahu alaihi ve sallam rekao zaista se dijela cijene prema namiri i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Ko učini Hidžru Allahu i njegovu poslaniku njegova hijđra je Allahu i njegovu poslaniku a ko učini Hidžru radi neke ovo svjetske koristi koji želi postići ili radi neke žene da bi se njome oženio Njegova hijđra je radi onoga zbog čega se presadio. Hadis bilježi Buharija, Muslim, Muslim broj 4927.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 قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال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 رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت ماليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل قلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل Prenosi se od Abdullaha ibn Omara radijallahu anhuma da rekao Pričao mi je moj otac Omer ibn al-Hattab Jednog dana dok smo bili kod Allahova poslanika salallahu alaihi wasalam iznena da se pojavio jedan čovjek veoma bijele u dječji izrazito crne kose na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja a nikoga od nas nije poznavao on sjede naspram Allahova poslanika salallahu alaihi ve sellem prislonivši svoja koljena uz njegova koljena stavivši svoje dlanove na njegova stegna zatim reče O Muhammede bavijesime o Islam tada mu Allahov poslanik salallahu alaihi ve sellem odgovori Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik da obavljaš namaz daješ zekat postiš Ramazan i da obaviš hađ ako si u mogućnosti to učiniti čovjek reče istinu su rekao Omer radi Allahanhu kaže začudi smo se ovom čovjeku pita i potvrđuje s njegovog odgovora čovjek ponovo upita obavijesti me o imanu Allahov poslanik salallahu alaihi veselam mu odgovori Iman je da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove knjige, njegove poslanike, sudnji dan I da vjeruješ u njegovo određenje bilo dobro ili zlo Čovjek opet reče, istinu si kazao A zatim reče, obavijesti me o ihsanu Poslanik salallahu alaihi veselam reče Ihsan je da obožavaš Allaha kao da ga vidiš Iako ga ne vidiš, on zaista tebe vidi. Čovjek ponovo upita, obavijesti me o sudnjem danu. Allaho poslanik s.a.v. odgovori, o njemu upitani ne zna više od onog koji pita. Čovjek reče, obavijesti me o njegovim preznacima. Allaho poslanik s.a.v. reče, kada robinja rodi svoju gospodarcu i kada se goli, bosi i siromašni pastiri, počnu nadmetati u izgradnji palača. Tada je onaj čovjek ustao i otišao. Nakon nekoliko trenutaka me je Allahov poslanik, salallahu alaihi wasalamu, pitao, O, Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek? Ja mu odgovorih, Allah i njegov poslanik to nebolje znaju. On mi na to reče, tu je bio Džibril. Došao je da vas poduči vašu vjeru. Hadis bilježi, وصل بن بر 93 حديث بر 3 عن ابي عبد الرحمن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 وايقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تونسي سدا الله posanik sada dahu alayhi wa salam rakahu اسلام je sagrađen Na svedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju Hadža i postu Ramazana. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Buharija broj osam.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 اربعين يوما مطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخذها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 Od Abdullaha ibn Mes'uda radijallahu anhu prenosi se da je rekao Pričao nam je Allahov poslanik sallallahu aleyhi veselam a on je onaj koji istinu govori i kome se vjeruje Zaista se svako od vas formira u utrobi majke 40 dana Zatim bude isto toliko vremena zakvačak Zatim postane komad mesa u istom tolikom periodu Nakon toga Allah pošalje meleka da udahne u njega dušu I naredi da zapiše četiri stvari. Na faku, dužinu života, dijela i da li će biti sretan ili nesretan. Tako mi Allaha, pored kojeg nema drugog Boga. Neko će od vas raditi dijela džanetlija, sve između njega i džaneta ne bude ostao aršin. Zatim će ga preduhititi određenje i nastaviće raditi dijela koja vode u džehennem, pa će ući u džehennem. A neko će od vas raditi dijela džehennemlija, Sve dok između njega i džehennema ne bude ostao aršin. Zatim će ga preduhititi određenje i nastavit će raditi dijela koja vode u džennet pa će ući u džennet. Hadis milježi Buharija i Muslim, Muslim broj 6723.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 Ravahu al-Bukhari wa muslim Wa fi rivajatin li muslim Man amila amalan Lejsa alaihi amruna Fa hua rad Od Aisha radi Allahu Anha Prenosi se da je rekla Allahov poslanik Salallahu alaihi ve salam je rekao Ko uvede u ovu našu vjeru Ono što nije od nje To je odbačeno Hadis bilježi Buharija, broj 2697. A u predaji kod imama muslima stoji, ko bude činio nešto što nije od naše vjere, bit ćemo odbijeno. Hadis bilježi muslim, broj 4492.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 ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مطغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ala wahj al qalq rawahu al Bukhari wa muslim Od Nu'mana ibn Bešira radijallahu anuhuma prenosi se da je pokazavši svojim pustima na uši rekao čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao zaista je halal jasan i zaista je haram jasan a između njih su sumljive stvari koje mnogi ljudi ne poznaju. Ko se bude čuvao sumljive stvari, sačuvat će svoju vjeru i čast, a ko bude činio sumljive stvari, pašće u haram. Takav je kao pastir koji čuva svoje stado oko zabranjenog posjeda, a svakog momenta se može dogoditi da stado uđe u njega. Zaista, svaki vladar ima svoje zabranjene posjede. Zaista, Allahove zabranjene posjede jesu njegove zabrane, Istina je da u tijelu postoji jedan organ. Kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo. A kad on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srca. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Muslim broj 4094. حديث بروي السادم عن أبي رقية كميم بن أوسن الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين wa ammatihim ravahu muslim od tamima ad-tariya radijallahu anhu prenosi se da je posanik poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao vjera je savjet i iskra nudnost rekli smo akome poslanik sallallahu alaihi ve sellem odgori Allahov njegovoj knjizi njegovom poslaniku vladarima muslimana i svi muslimanima Hadith bilježi Muslim broj 196 Hadith broj 8 An ibn Umar radijallahu anhumar ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله رواه البخاري ومسلم قد الله بن عمر رضي الله عنه ويساعد الله وحسنك صلى الله عليه وسلم ركاو Naređenim je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allaho poslanik i dok ne počnu obavljati namaz i davat zakat. Kada to urade, zaštiti će svoje živote i metke od mene, osim ako to zahtjeva propis Islama. A njihov konačni obračun je kod uzvišenog Allaha. Hadis bilježi Buharija i Muslim Buharija broj 25.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 فأتوا منهم استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم ود أبو هريرة رضي الله عنه لنسيس داركا Čuo sam Allahova poslanika, salallahu alaihi veselem, da je rekao, što sam vam zabranio, klonite se, a što sam naredio, uradite od toga koliko možete, jer one koji su bili prije vas, upropastila su mnoga zapitkivanja i nepokoravanje svojim poslanicima. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Muslim broj 6113.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 Ra'wahu muslim. Od Ebu Hureyri radi Allahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao O ljudi, zaista je uzvišeni Allah dobar i ne prima ništa osim dobro. I zaista je Allah naredio vjernicima ono što je naredio poslanicima. Uzvišeni je rekao O poslanici, dozvijenim i lijepim jelima se hranite i dobra djela činite. I uzvišeni je rekao O vjernici, Jedite ukusna jela koja smo vam podarili. Zatim je spomenuo čovjeka koji je dugo putovao, rašupane i prašnjove kose i koji je pružio ruke prema nebu govorići o gospodaru, o gospodaru, a njegova hrana je haram. Piće mu je haram, njegova je odjeća haram i odhranjen je haramom. Pa kako da mu se dova uslišao? Hadis bilježi muslim broj 2346.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 ila malam yaribuk ravahu tirmiri wannesai wakala tirmiri hadithun hasanun sahih od hasana ibn alija radi allahu الله prenose se da je rekao upamtio sam od allahova poslanika salallahu alaihi ve Ostavi ono što te je somljivo, a prihvati ono što te nije somljivo. Hadis bilježi Tirmizi, broj 2518, hadis je Hasan Sahih. حديث روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرق تركه ما لا يعني حديث حسن رواه الترمذي Od Ebu Hureyri, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov poslanik, salallahu alaihi wasalam, rekao Od čovjekovog lijepog islama je da se kloni onoga što ga se natiče. Hadis bilježi Tirmizi, broj 2317, hadis je Hasan.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 Bukhari, wa od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allaho poslanik, salallahu alayhi veselem, rekao Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi sebi. Hadis bilježi Buharija i Muslim Buharija broj trinest. علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس wa ttariqu lidini al mufariqu lil jama'a rawahu al-Bukhari wa muslim Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu prenosi da je Allahov poslanik sada Allahu alaihi ve rekao nije dozvoljeno proliti krv muslimanu koji svjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik osim u tri slučaja Ako oženjen ili udata počini blud, glava za glavu i onoga koji ostavi svoju vjeru i napusti zajednicu. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Muslim broj 4175.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 Ebu Hureyre, radijallahu anhu, prenosi da je Allaho poslanik, sallallahu alaihi veselim, rekao Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka bude pažljiv prema svom komši. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka počasti svog gosta. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Muslim broj 173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 Travahu al-Buhari Wa musliminu Prenosi se od erbu Hureyre Radi Anhu Da je neki čovjek rekao Allahom poslaniku Preporuči mi nešto Poslanik mu reče Ne srdice Ovaj čovjek ponovi pitanje više puta A poslanik mu svaki put reče Ne srdice Hadis bilježi Buharija i Muslim Buharija broj 6116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 Od šed tada Ibn Ausa, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao Dvije stvari sam zapamtio od Allahova poslanika, salallahu alaihi ve sellem, da je rekao Zaista je Allah propisao dobročinstvo prema svamu Zato, kada ubijate, radite to na najljepši način, kada koljete, radite to na najmilostiviji način. Onaj koji od vas bude klao neka nauštri nož kako bi olakšao svoju žrti. Hadis bilježi Muslim, broj 5055.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 وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخارق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح قد أبو زره رضي الله عنه بلنسي سيدي Rekao mi je Allahu poslanik, salalahu alihve sanam, boj se Allaha, ma a posle lošeg dijela uradi dobro dijelo koje će ga izbrsati i lijepo se prema ljudima obhodi. Hadis bilježi Termizi, broj 1987, hadis je Hasan Sahih. حدث بروي دابت ناست. عن أب العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد وتجاحد اذا تعبت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وإن على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقالت حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده امامك تعرف اليه في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابت la mnie an an naqra ma'a wa an al faraj ma'a wa an ma'a al 'usri yusra qad ibn abassa radhiyallahu anhu prinosi sada rekao jednog dana sam bio iza allaha wasalallahu alejhi wa sallam pa mi rekao O mladiću, podučiš te nekim riječima. Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Pazi na Allaha, naćeš ga ispred sebe. Kada moliš, moli Allaha. Ako tražiš pomoć, traži od Allaha. Znaj da kada bi se svi ljudi sakupili da ti neku korist pribave, ne bi ti mogli pomoći osim on onko koliko ti je već Allah propisao. Takođe, kada bi se sakupili da ti nanesu neku štetu, Ne bi ti mogli nauditi, osim ono niko, koliko ti je to Allah već odredio. Podigla se pera i osušili se stranca. Hadis bilježi Tirmizi, 2516, hadis se Hasan Sahih. U drugim predajama stoji. Pazi na Allaha, uvijek ćete biti na pomoći. Sjeti se Allaha kada si u obilju, Allah će se sjeti kada si u oskudici. I znaj da ono što te mimo išlo nije te moglo ni zadesiti, A ono što te zadeslo nijete moglo ni mimo ići. Zna je zaista je pobjeda u strpljivosti i zaista je spas nakon nebolje i zaista je stogobom olakšanje. Hadis bilježi Hakim, broj 6304, Hadis je Sahih. حديث بروي دفع دست عن أبي مشعود عقبة بن عمر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلم النبوة الأولى Iza nem testahi fasla maši. Ravahul Bukhari. Ebu Mesud radijalahu anhu prenosi da je Allaho poslanik, salallahu alayhi wasalam, rekao Ono što su ljudi zapamtili od vremena prvog poslanstva jesu riječi Ako se ne stidiš, radi što hoćeš. Bukhari broj 3484. حديث دروي دبا دست يداً عن أبي عمر وقيل أبي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه muslim. Od Sufjana ibn Abdullaha radiyallahu anhu prenosi se da je rekao Rekao sam, o Allaho poslanike, reci mi o Islamu nešto o čemu neću morat nikoga pitati poslije tebe Na to je Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Reci vjerujem u Allaha, a zatim ustraj na tome. Hadis biljaži muslim broj 151. Hadis broj 22. عن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ارأيت اذا صليت المكتوبات وصلت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام وَلَمْ أَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْعًا أَدُخُلُ الْجَنَّةِ قَال نَعَمْ فَقَال وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْعًا رَوَاهُ مُسْلِمًا Od džabira radiallahu anhu prenosi se da je rekao neki čovjek pitao je Allahova poslanika salallahu alihi veselam kaži mi ako budem samo klanjao propisane namaze postio ramazan Radi ono što je dozvoljeno, a klonuo se ono što je zablanjeno. I ne budem ništa više od toga radio. Da li ću ući u džennet? Da, odgovorimo Allahov poslanik. Salallahu alijefa sedem. Tada reče čovjek, tako mi Allah neću ništa više na to dodavat. Hadis bilježi muslim broj 110. حديث بروي 2.6 عن أبي مالك الحارف بن عاصي من الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملئان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو بائع نفسه فمعتقها أو مبقها رواه مسلم قد ابو مالك اشعري رضي الله عنه قنصي الله رسولك صلى الله عليه وسلم تشطشى половиنا ايمانا الحمد لله بني ميزانسكي ترازي ريقي سبحان الله والحمد لله Puno je prostor što je između nebesa i zemlje. Namaze je svjetlo. Sadaka je jasan dokaz. Strpljivost je sjaje. Kur'an je nepobitan dokaz za tebe ili protiv tebe. Svi ljudi rade i trude se i odgovorno su za svoju dušu. Spasit će onaj koji je svoju dušu očistio, pokoravajući se Allahu, a propao je onaj koju je grijesima zapiljao. Hadis bilježi muslim broj 534.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 وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ يَا عِبَادِي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعنكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار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 وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم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 Radi Allahu anhu, kazuje da je Allah, poslanik salallahu alaihi ve sellem, prenio od uzvišenog Allaha koji kaže O robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje i vama sam ga učinio zabranjenim, pa ne činite jednim drugima nasilje. O robovi moji, svi ste vi u zabudi osim onoga koga ja uputim. Zato od mene uputu tražite, uputit ću vas. O robovi moji, Svi ste vi gladni, osim onoga koga ja nahranim. Zato tražite od mene da vas nahranim, nahranču vas. O robovi moji, svi ste vi neodjeveni, osim onoga koga ja odjenim. Zato tražite od mene da vas odjenim, odjenit vas. O robovi moji, vi zaista i noću i danu, a ja praštam sve grijehe. Zato tražite od mene, oprost, oprostit vam. O robovi moji, vi nikad ne možete doći do onog što bi meni štetu nanijelo pa da mi naštetite. Nikde možete doći do onoga što bi mene koristilo, pa da mi korist učinite. O robovi moji, kada bi prvi i posljedni od vas i ljudi i džini bili svi pobožni kao najpobožniji čovjek od vas, to ne bi nimalo povećalo moju vlast. O robovi moji, kada bi prvi i posljedni od vas i ljudi i džini bili svi grešnici kao najpokvareniji čovjek od vas, to ne bi nimalo umaljilo moju vlast. O robovi moji, Kada bi prvi i posljednji od vas, i ljudi i džini, stali na jedno mjesto i zatražili od mene, pa da dadim svakom pojedincu ono što traži, to ne bi manilo od onoga što je kod mene osim koliko zamoćena igla u more umanje od mora. O robovi moji, sve je do vaših dijela koja vam ja zapisujem, a potom ću vam za njih dati odgovarajuću naknadu. Pa ako nađe dobro, neka zahvali Allahu, ako nađem nešto drugo, neka korij samog sebe. Hadis Bilaji Muslim broj 6572 Hadis broj 25 An Abi Darr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 ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرَ رَوَاهُ مسلم Od Ebbu Zarra, radi Allahu Anhu, prenosi se da su Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veselim, neki od Azhaba rekli, Allahu poslanit će, bogati ljudi nas pretekoše s nagradama, klanaju kao što mi klanjamo, postije kao što mi postimo i daju se tako od viška svog imetka. Allahu posanik s.a.v. reče, zar ivama Allah nije dao nešto s čime ćete sadaku diljivati? zaiste je svako subhanallah sadaka, svaki takbir je sadaka, svako zahvaljivanje Allahu je sadaka, svako izgovaranje la ilahe illallah je sadaka i narađivanje dobra i odračanja od sadaka, pa čak intimni odnos sa svojom ženom je sadaka. Ashabi pitaše, Allaho poslaniće, zar i u zadovoljavanju svojih strasti ima nagrade? Allaho poslanih, salallahu alaihi veselem, na to odgovori. Šta mislite, kada bi neko od vas svoju strast zadovolio na zabranjen način, za to ne bi bio grijeh? Isto tako, ako je zadovoljeno na dozvoljen način, imat će za to nagradu. Hadis bilježi Muslim broj 2329.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 وتعين الردل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميق الأذى عن الطريق صدقة Ravahul Bukhariju wa Muslimu Od Ebu Hureyve Anhu Prenosi se da je Allahu Poslanik Sallallahu Alaihi Wasallam rekao Na svaki ljudski zglob U svakom danu u kome izađe sunce Treba dat sadaku Izmirt tvojcu je sadaka Pomoć čovjeku da uzjaše svoju ahalcu Ili mu pomoć da na nju digne tovar je sadaka Lepa riječ je sadaka Svaki korak radi namaza je sadaka Ukloniti s puta ono što ljudima smeta i sadaka. Hadis bilježi Buharija i Muslim, Buharija broj 2989. حديث بروي 267 عن النواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس رواه البخاري ومسلم وعنوا بصة ابن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قل نعم قال استفت قلبك البر مطمئنت إليه النفس وطمئن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصبر وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد Od Nebvasa ibn Sim'ana radijallahu anhu prenosi se da je rekao Pitao sam Allahovog poslanika salallahu alaihi wasalam o dobročinstvu i grehu Pa mi je rekao, dobročinstvo je lepa narav, a greh je ono što te u tišti I ne želiš da to ljudi saznaju Hadis bilježi Buharija i Muslim, Muslim broj 6516 A od Vabisa ibn Ma'beda radijallahu anhu prenosi se da je rekao Došao sam kod Allahovog poslanika salallahu alihi veselem pa me upita Došao si da me pitaš o dobročinstvu i Grehu. Rekao je da Allahov poslanik salallahu alihi veselem i reče Upitaj svoje srce Dobročinstvo je ono s čim je zadovoljna duša i s čim je zadovoljno srce Grijh je ono što tišti dušu i koleba se u prsima, pa makati to ljudi potvrdili i odobrili. Hadis bilježi Ahmed 18169. Hadis je Hasan. حديث بروي 20 awesome. عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعة فأوصنها فقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجر وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Rawahu Abu Dawuda wa Tirmizi Wa qala hadithun hasanun sahih Od Irbada im Sarije Radi Anhu prenosi se da je rekao Jednog dana kranjali smo sa Allahovim poslanikom Salahu alaihi wasalam A onda se okrenuo prema nama I održao nam je veoma dirljiv govor Od kojeg su oči orosile suzama I srca zadrtala Pa smo rekli Allahu poslanit Ovo kao da je oproštajni govor, pa nam nešto oporuči. Na to Allaho poslanik salallahu alaihi veselam reče Oporučujem vam bogobojaznost prema uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost vladarima, pa čak i kad bi rob abesinski postao vašem mir. Zaista, ko poživi od vas posle mene vidjet će mnoga razileženja. Zato prihvatite se mog sunneta, sunneta i sunneta prvovjednih i vjeri iskrenih halifa. Vašim očnjacima čvrsto se držite toga. Čuvajte se novina u vjeri jer je svaka novina novotarija, a svaka novotarija je zabuda. Hadis bilježi Ebu Davud, Bruj, 4607, Hadis je Hasan. حديث بروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار قال لقد سألت عن عظيم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 ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح أود موازا إبن جبلا رد الأخانهم وقال حديث حسن Allaho poslaniće, obavijeste me o koje će me uvest u džennet, a udajete o dva tri. Allaho poslanik, sallallahu alihi wa sallam, reće, Pitao si me o velikoj stvari. Ona je lahka onome kom je to Allaho lakša. Robuj Allahu, ne predružuj mu ništa. Obavljaj namaz, daj zekat, posti ramazan i obavljaj Hač. Zatim reče želiš li da te uputim na vrata dobra? Posti štit sadaka na utraljši kao što voda gasi vatru i namaz čovjeka u dubin noć tada je proučio bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se gospodaru svome iz straha i želje klanjaju a dio onog što im mi dajemo udjeljuju i niko ne zna kakva ih kao nagrada za ono što su činili skrivene radosti čekaju nakon toga je rekao želite li da vas obavijestimo glavnoj stvari njenom stubu i vrhuncu reko svakako Allaho poslaniće on reče glavna stvar je islam njegov stup je namaz a njegov vrhunac je džihad zatim reče hoćeš li da to obavistimo najvažnijem temelju svega toga reko svakako Allaho poslaniće mu se uhvati za jezik i reče čuvaj ovo reko Allaho poslaniće pa začemo i za govor biti pitani Poslanik odgovori, o moaze, teško tebi, a zače ljude u vatru išta drugo bacat na njihova lica i na njihove nosove, do plodovih njihovih jezika. Hadis bilježi Tirmizi, broj 2616, hadis je Hasan Sahih. حديث بروي 3-6 عن أبي ثعلبة الخشني يرثوم ابن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائد فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهي وَسَكَتَ وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن Ravah odda rapotni Od Ebu sa Rebe Hushenija radi Allahu Anhu prenosi se da je Allah poslanik s.a.w. rekao Uzvišeni Allah propisao farzove pa ih ne zanemaravujte a zabranjuje neke stvari pa ih ne činite i odrijeduje igrance pa ih ne prekoračujte a neke stvari je prešutio iz milosti prema vama a ne iz zaborava i nemojte je istraživati Hadis bilježi da rekutni u Sunenu 4 kroz 184. Hadis je Hasan. Hadis broj 31 I'm Abila Abbed سهل بن سعب الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تلني على عمل إذا عملته أحب لله وقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حبيب حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسن Od Sehla ibn Sa'da, radi Allahonhu, prenosi se da je rekao Došao je neki čovjek Allahovom poslaniku salalahu alih vasalem i rekao Allaho poslanit će, ukaž mi na neko dijelo koje ako ga budim radio za Allah i za ljudi Allaho poslanik salalahu alih vasalem mu reče Sustegni se od dunjaluka, voljćete Allah a ne želi i ne traži od ljudi što je njihovo voljćete ljudi Hadis bi-l-Ij ibn Majah broj 4102 Hadis broj 32 Al-Abi Sa'id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 Od Abdullaha ibn Abbasa radiallahu anhuma prenosi se da je Allah uposlanik salallahu alaihi ve sellem rekao Ne činte štetu, niti uzvaćajte štetom. Hadis bilježi ibn Mađe, broj 2341. Hadis je Hasan. حدث 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البيينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حسن رواه البيحقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين قد عبدالله بن عباس رضي الله عنكم تنسي صدا الله وسانيك صلى الله عليه وسلم Kada bi se ljudima presudilo po onome što tvrde da im pripada, bilo bi ljudi koji bi tražili i metke i živote drugih. Međutim, onaj koji traži, dužan je podnijeti dokaz, a onaj koji poruče, upovrgnut će to zakljetvom. Hadis biljaži Bejheki, 10 kroz 252, Hadis je Hasan. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مرأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه fa illam yastati' fa bi qalbi w zalika ad'af al iman rawahu muslim ud abu sa'ida hudriya radiala prenosi se da je rekao chuo sam allahova posanika sallallahu alayhi wa sallam da je rekao ko od vas vidi neko zlo neka ga ukloni rukom a ako to ne može neka to učini svojim jezikom Ako ni to ne može, odaneka to osudi svojim srcem, a to je najslabiji vid imena. Hadis bilježi muslim broj 177.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 ولا يبع أحدكم على بيع أخيه وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا وأشار بيده إلى صدره ثلاث مرات يا حاش بمريء من الشر اي يفقر اخو المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله و عرضه رواه مسلم ابو الله عنه الله posanik صلى الله عليه وسلم ركعوا Ne zavidite jedni drugima. Nemojte lažno povećavati jedni drugima cijene robe. Ne se. Ne okrećite jedni drugima leđa. Nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu. Ne čini mu nasilje. Ne ostavlja ga na cjedilu. Ne omalovažava ga. Takvaluk je ovde, pa je pokazao na svoja prsta tri puta. Dovoljno je zla čovjeku da omalovažuje Svoga brata muslimana. Muslimanu je zabranjena krv muslimana, njegova čast i njegov metak. Hadis bilježi muslim broj 6541. حدث بروي 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة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 وذاهُ الله فيما عند ومن بّ أ به عمل لن يسر به ر ملم به هذا الل ب <سؤال> خ Raallah hanhu prenosi da Allahu posnik Salallah vesel mereka Ko odkloni vni ku nevolju od duňčki nevoja. Allah će od njega otklonti nevolju od nevolja sudnjeg dana. Ko lakša ono onome koje u teškoći, Allah će njemu olakšati na ovom i budućem svijetu. Ko sakrije manu muslimana, Allah će sakrije njegovu manu na ovom i budućem svijetu. Allah pomaže roba koji je pomogao svoga brata. Ko se uputi putam, da na njemu traži znanje, Allah će mu njima olakšati put do džanneta. Kada god se ljudi sakupe u jednoj od Allahove kuća radi učenja Allahove knjige i njenog proučavanja, na njih se spusti smiraj i prekrije ih milost i okruže ih meleke i Allah ih spomene onima koji su kod njega. Koga na tom putu spriječe njegova dijela, neće mu bit koristi njegovo porijeklo. Hadis bilježi muslim broj 6853.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 Od Ebu Hureyre, radijallahu anhum, prenosi se da je Allah oposlanik, salallahu alayhi wa sallam, rekao, zaista je uzvišeni Allah rekao, ko bude postupao neprijateljski prema mom evliji, objavio sam mu rat. Najdražaj s čimi se moj rob može približiti jesu farzovi, i neće prestati moj rob da mi se približava na filama sve do ga ne zavolim. Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako me nakon toga zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti. Ako zatraži moju zaštitu, sigurno ću ga zaštiti. Hadil zbilježi Buharija i Muslim Buharija broj 6502. حديث برقم 38 عن ابي بصير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد اعنتو بالحرب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 Od Ebu Hureyre, radijallahu anhum, prenosi se da je Allaho poslanik, salallahu alaihi veselam, rekao, zaista je uzvišeni Allah rekao, ko bude postupao neprijateljski prema mom evliji, objavio sam urat. Najdraže je, čim mi se moj rob može približiti, jesu farzovi. I neće prestati moj rob da mi se približava na filama sve do ga ne zavoli. Ja tada postanem njegov sluh kojim čuje, njegov vid kojim vidi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 حدث بروي تريد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه Hadisun Hasan, Ravahu ibn Mađa, valbayhaqi vagajruhuma. Od Abdullaha ibn Abbasa, radijalahu anukhuma, prenose se da Allah, poslanik, salallahu alaihi wasalam rekao, Allah neće kazniti moj umet za ono što učine nehotice u zaboravu ili što urade pod prisilom. Hadis bilježi Ibn Mađa, broj 2045. Hadis je Hasan. حديث بروي 40 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك بيت فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحاتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري Od Abdullaha ibn Omera, radi Allaho prenosi se da je rekao Uzeo me je Allaho poslanik, salallahu alihi veselem, za rame pa mi rekao Budi na ovom svijetu kao da si stranac ili putnik I sam ibn Omer je govorio Kada omrkneš ne očekuj da ćeš osvaniti A kada osvanješ ne očekuj da ćeš omrknuti Od svog zdravlja ostavi za svoju bolest A od svog života za svoj smrt Hadis bilježi Buharija broj 6.416 عن أبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتوا به Hadithun hasanun sahih Pravajnaahu fi kitabil hudja Bi isnadin sahih Od Abdullaha ibn Amra radiallahu anhumah Prenosi se da Allahu poslalnik sallallahu alaihi ve sellem rekao Niko od vas neće bit vjernik Dok mu ne budu protiv i slijedili ono s čime sam ja došao Hadis bilježi begavi bruj, 1 kroz 213 حديث حسن صحيح حديث بروي 42 عن أنس رضي الله عنه قال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 Od Enesa ibn Malika radijalahu anhu prenosi se da je rekao Čuo sam Allahova poslanika wasallam, da je rekao Uzvišeni Allah kaže O sine Ademov Sve dok me budeš molio i nadao se oprostu, oprašat ću ti grijehe ne obazirujući se na njih O sine Ademov Kada bi ti grijesi dostigli nebeske visine, a potom me zamolio za oprost, ja bi ti oprostio grijehe, ne obazirujući se na njih. Ovo sine Ademov, kada bi mi došao sa grijesima skoro velikim kao zemlja i susreo me bez imalo širka, došao bih ti sa isto toliko oprosta. Hadis bilježi Tirmizi, broj 3540. Hadis je Hasan.